وقلق من ماع دافق يخرج من بين الصذب والسرائر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الضجع إن قول قطر وما هو بالهزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهر الكافرين أمهرهم